وَتَرغُم يُرَغونَ عَلَهَا خاشِعينَ مِنَ الذُلّ يَوم بُرُونَ يم قَْفْفٍ خَفِ وَتَرغُ يرَبُونَ عَلَهَا قاشعينَ مِنَ الزُلَُّْونَ مم قَرْفٍ خَفِ وَقَالَ الذيينَ آممَْ أُ إِخَاسِرينَ الذيينَ خَصِغُون أَم وسهم واهلهم يوم القيامه فقال الذين امنوا ان الخاسرين الذين خذهم انفسهم واهلهم يوم القيامه الا ان الظالمين في عذاب مقيم الا وَمَا كَانَ لَهُم مِّن أَوْلِيَاءَ يَنصُرُونَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ لَهُم مِّن أَوْلِيَاءَ يَنصُرُونَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ, من سبيل ومن يضلل الله فما له فَلَا اسْتَجِيبُوا لِرَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا مردَّ لَهُ مِنْ اللَّهِ اسْتَجِيبُوا لِرَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا مردَّ لَهُ مِنْ اللَّهِ مَا لَكُمْ مِمَّا الْجَئْنَا يَوْمَئِذٍ وما لكم من نكير ما لكم من مرجع يومئذ وما لكم من نكير فان اعرضوا فما اغسلناك عليهم حفيظا فإن إِنَّ عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغَ إِنَّ عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغَ وَإِنَّا إِذَا أَذَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا وَإِنَّمَا إِذَا أَذَقْنَا الْإِنْسَانَ منا رحمة فرح بها وَإِن تُصِلْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَإِنَّ الْإِنسَانَ كَفُورٌ وَإِن تُصِرُّهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ فَإِنَّ الْإِنسَانَ كَفُورٌ لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لِلَّهِ مُلْكُ يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور او يزوجهم ذكرا و اناثا ويجعل من يشاء عقيما او يزوجهم ذكرا و اناثا فيجعل من يشاء عليم قدير وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من او يرسل رسولا فيوحي باذنه ما يشاء او يرسل رسولا فيوحي باذنه ما يشاء انه ولي حكيم انه حكيم